إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ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 إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيضا ذالكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ 112. والذين هم على صلاتهم يحافظون 113. أولئك في جنات مكرمون 114. فما للذين كفروا قبلك مهطعين 115. عن 124. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم 125. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 126. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لَا قَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَقُولُ وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُوَبَّأُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ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 112. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون 113. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 114. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر 114. لو كنتم تعلمون 115. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا 116. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا 117. كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلون 124. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 125. ثم إني دعوتهم جهارا 126. ثم 114. فإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 115. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 116. يرسل السماء عليكم مدرارا 112. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 113. ما لكم لا ترجون لله وقارا 114. 117. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وَجَعَلَ 118. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 119. والله أنبتكم من الأرض نباتا 119. ثم فِيهَا فيها ويخرجكم إخراجا 110. والله جعل لكم الأرض بساطا 111. لتسلكوا قَالَ سبلا فجاجا 112. قال نوح 117. اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 118. ومكروا وَقَا نَ تَذَغَُّ آالِهَ تَكُم وَلَا تَذَعَُّ وَددَّم وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ وَقَدْ أَضَُّكَثيرى وَلَا تَزِذِ الوَّالِمينَ إِلَّا بَلَلَ 113. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 114. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من